بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى وبه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم منك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 يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتينا حكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاؤه وكانت قيّا وبرّا بما لِدَيْهِ ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أك بغيا وقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتمدت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرريا وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي, فقولي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْهُ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ وَمَا كَانَ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 وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُسَارًا صِدْقًا عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ هُسَامَ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صادقا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 من النبيين من ذرية آدم ومن من خملنا ومن من حملنا مع رحمه ومن ذرية بريه وإسرائيل ومن من هدينا وجت بينا إذا تتل عليهم آيات رحمة لخرو سجدا وبكيا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 لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بقرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبارك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 وَإِذَا تُثْنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينَ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 يوم نحشو المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا